قد ذكرنا ما هو بمعناه من الآيات في أول سورة الفاتحة في الكلام على قوله الحمد لله رب العالمين قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يعلم ما يلج في الأرض أي ما يدخل فيها كالماء النازل من السماء الذي يلج في الأرض كما أوضحه بقوله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض الآية وقوله وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض الآية فهو جل وعلا يعلم عدد القطر النازل من السماء إلى الأرض وكيف لا يعلمه من خلقه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ويعلم أيضا ما يلج في الأرض من الموتى الذين يدفنون فيها كما قال جل وعلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم وقال ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأموات والكفاه من الكفت وهو الضم لأنها تضمهم أحياء على ظهرها وامواتا في بطنها ويعلم أيضا ما يلج في الأرض من البذر كما قال تعالى ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وكذلك ما في بطنها من المعادن وغير ذلك قوله وما يخرج منها أي من الأرض كالنبات والحبوب والمعادن والكنوز والدفائن وغير ذلك ويعلم ما ينزل من السماء من المطر والثلج والبرد والرزق وغير ذلك، وما يعرج أي يصعد فيها أي السماء، كالأعمال الصالحة، كما بينه بقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكأرواح المؤمنين وغير ذلك، كما قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة الآية وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون وما ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه يعلم جميع ما ذكر ذكره في سورة الحديد في قوله يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقد أوضحنا الآيات الدالة على كمال إحاطة علم الله بكل شيء في أول سورة هود الكلام على قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الآية وفي مواضع أخرى متعددة قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار أنكروا البعث وقالوا لا تأتين الساعة أي القيامة وأنه جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم لهم بربه العظيم أن الساعة سوف تأتيهم مؤكدا ذلك توكيدا متعددا وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من إنكار الكفار للبعث جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى وأقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت وقوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وقوله تعالى ويقول الإنسان أئذا ما لسوف أخرج حيا وقوله تعالى عنهم وما نحن بمبعوثين وقوله وما نحن بمنشرين والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا وما ذكره جل وعلا من أنه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالإقسام لهم على أنهم يبعثون جاء موضحا في مواضع أخر قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابعة لهن مما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد فإحداهن في سورة يونس عليه السلام وهي قوله تعالى ويستنبؤن كأحقه قل إيه وربّي إنه لحق وما أنتم بمعجزين والثانية هذه وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلا وربي لا والثالثة في سورة التغابن وهي قوله تعالى زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وقد قدمنا البراهين الدالة على البعث بعد الموت من القرآن في سورة البقرة وسورة النحل وغيرهما وقد قدمنا الآيات الدالة على إنكار الكفار البعث وما اعد الله لمنكر البعث من العذاب في الفرقان في الكلام على قوله تعالى وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا وفي مواضع أخرى وقوله قل بلى لفظة بلا قد قدمنا معانيها في اللغة العربية بإيضاح في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا الآية أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى آمل أن يجمعنا بكم لقاء قريب إن شاء الله وأنتم بخير حال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته